الذي استنبط منه العلماء قاعدة اليقين لا يفعو ولا يزلف بالشك وهو حديث أبي الوليد كما سيأتي إن شاء الله. قال حدثنا أبي الوليد قال حدثنا من سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد بن تنيع عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث. هذا هو حديثه. الليلة وطبعا قبل أن نتكلم على هذا الحديث كالعادة سبق أن تكلمنا على مراتب التعديل وعلى أن التعديل على طرق أربعة ذكرنا أولا بماذا؟ القول. بالقول بالقول به, به. ثم أيضا بالحكم أو بالخبر واليوم عندنا ماذا؟ القول الثاني تكلمنا على الطريقة الأولى أو الطريق الأول التعديل بالقول ثم ذكرنا أن التعديل بالقول على مراتب واليوم عندنا التعديل بماذا؟ بالحكم التعديل بالحكم إيش معنى التعديل بالحكم؟ أن يحكم الحافظ بخبر الراوي وروايته أن يحكم بماذا؟ بخبره ولوايته هناك من العلماء من قال بأن هذا أقوى من تعديله بالقول هناك من قال على أن هذا أقوى من التعديل بالقول متى يكون أقوى إذا لم يذكر السبب أما إذا ذكر السبب فلا يكون القول مقدما يكون القول مقدما وهذا صحب يقول علماء حتى في مسائل الأصول ومسائل الشريعة وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعال من يقدم القول أم الفعل الأصوليون أو كثير من الأصوليين قالوا بأن القول مقدم على الفعل لأن القول شريعة عامة والفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما كان عاما أولى مما كان خاصا كذلك القول التعديل بالقول مقدم على ماذا على التعديل بالحكم نعم شريطة أن يكون التعديل بالقول مبين السبب مبين السبب أما إذا كان مباما فالتعديل بالحكم أولى من ماذا من التعديل بالقول من التعديل بالقول لأن التعديل بالقول عندما يقول مثلا الحافظ أو المحدث فلان عذر فلان عذر هل هذا القول وهذا التعديل مقيد أم مجرد؟ هذا مجرد هذا مجرد يعني لم يبين السبب فلو قال فلان عدل لكذا ولكذا ولكذا وذكر السبب فيكون التعديل بالقول أولى من التعديل بماذا؟ بالحكم بخبره ولوايته واضح؟ طيب لكنه إذا ذكر السبب فيكون القول أولى من الحكم وإذا لم يذكر السبب فيكون الحكم أولى من ماذا؟ من القول لأن الحكم بالرواية الحكم بالرواية وبالخبر هذا فعل لا قول هذا فعل وهذا الفعل ماذا يستلزم؟ هذا يستلزم أيضا القول فيكون كأنه عدله بماذا؟ بالفعل والقول والتعديل بهما أولى واضح؟ هذا إذا لم يبين السبب فعندما يذكر لنا الحكم ثم العمل بروايته فهذا يكون أولى من, ماذا؟ من القول المجرد فيتم هذا أو لا؟ فيتم لا أعيد عندما التعديل إما أن يكون بالقول وهذا كما تقدم البارحة فننظر إلى القول إن كان مجردا غير مبين السبب نأتي إلى ماذا؟ إلى الحكم على خبره وبخبره وبروايته فنقول حكم بخبره أفضل وأولى ولماذا؟ لأن الحكم بخبره يستلزم ماذا؟ القول ويستلزم ماذا أيضا؟ القول بتعديله والعمل بروايته فهم؟ هل فهمتم؟ ولا لا؟ ها؟ طيب إذن هذا هو الحكم أما القول مجرد فلا إذا الأول تكلمنا عن ماذا عن القول ثم عن الحكم بخبره أن يحكم بخبره ولوايتي الثالث أن يعمل بخبره أن يعمل بخبره واضح العمل. العمل بخبره واحد حافظ ومعلوم عليه أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح لا يعملوا إلا بالحديث الصحيح وإذا به رأيناه روا حديثا وعامل به لأنها كما تعلمون أن في بعض الأحيان يرغون الأحاديث ولا يعملون بها ها يرغون الأحاديث ولا يعملون بها هذا يكون النهم؟, النهم في الطلب منه من لا يشبع فلذلك يقول الإمام الذهب يروي عن بعضهم ما كانوا يصلون فيقول لولا نهني ولولا حرصي لما رويت عن مثله لما رويت عن مثله فإذا كان روا ومعلوم على هذا الحافظ أنه لا يروي إلا عن ثقة ولا يروي لنا إلى الأحاديث الصحيحة أما إذا روى حديثا ضعيفا فلا يعمل به فإذا وجدناه عنل به ومعلوم عليه أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح فماذا نقول؟ نقول الحديث صحيح لأن هذا الحافل عمل بخضلي. على أن هذا القول يمكن أن يحمل على محمل الاحتياط أو لا يمكن أن يحمل محمل الاحتياط أو لا أو يمكن أن يعمل ولكن بدليل آخر والحمل على دليل آخر يعني وافق الخبر الذي رواه الرجل فهذا قد يكون تعديل وقد لا يكون تعديلا إذن هذه أقوال ثلاثة القول الأول ما هو التعديل بالقول الثاني الحكم بخبره الثالث أن يعمل بخبره أن يعمل بخبره فإن أمكن حمله على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل آن ذاك لا يعتبر تعديل ولكننا إذا عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل فهو تعديل وليس اعتماد على خبر آخر لأنه لا يمكن أن يترك حديث العدل ولو عمل بخبره كيف؟ فإذا نقول آن ذاك لا يمكن أن يترك إيش؟ لا يمكن أن يترك حديث العدل، وإلا فمسألة فيها كلام طويل. و حكم هذا التعديل يقول العلماء كحكم التعديل بالقول إذا لم يكن قد ذكر السبب إذا لم يكن قد ذكر السبب. إذن هذه كم أقوال وكم مراتب وكم طريق ثلاثة. الطريق الرابع والأخير أن يروي عنه أن يروي عنه ولكن قال هذا تعديل له هذا تعديل له على أن في المسألة قولين على أن في المسألة قولين أول القول القول الأول أنه إن عرف من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة أو إن عرف من عادته أو بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل إما بالعادة وإما بالتصريح أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل آنذاك تكون روايته تعديلا له وإلا فلا فإذن هذا الطريق الرابع أن يروي عن الراوي فهناك من قال بأن هذا تعديل له وهناك من قال بأن هذا فيه, بأن هذا فيه تفصيل والتفصيل ما هو أنه إذا عرف من عادته أو عرف بصريح قوله صرح به هو قال بأنه لا يروي إلا عن الثقة ولا استجيز أن أروي إلا عن عن العدل فتكون رواية آنذاك تعديلا له وإلا فلا إذ من عادة أكثر المحدثين ما هي الرواية عن كل من سمع منه لا يفرقون لا يفرقون لأن المراد به الاستكثار وقد سبق ذكرت لكم بأن الذهابية روى عن بعض من يتهم في دينه وبعض السلف روى عن بعض المشايخ وما كانوا يصلون حتى إنهم وضعوا لهم علامة علامة المداد على أعقابهم وبقية غدة لأنهم ما كانوا يصلون فلولا حرصهم ولولا نهمهم لما رووا عن مثلهم ولكنهم لو كلفوا الثناء عليهم لسكتوا وما فعلوا فالرواية شيء والتعديل بالقول والثناء عليهم شيء آخر فمجرد الرواية من الراوي إذا لم يكن من عادته أو إذا لم يلتزم ركزوا هذا جيدا مجرد الرواية هل تعتبر تعديلا الجواب لا تعتبر تعديلا إذا التزم ذلك تعتبر تعديلا إذا التزم ذلك يعني ما التزم ذلك التزم هو واشترته قال بأنه لا يروي إلا عن العدل لا يروي إلا عن العدل فيكون قد التزم ماذا؟ التزم أنه لا يروي إلا عن عدل يعني هو صرح بذلك فما دام أنه صرح أنه لا يروي إلا عن عدل فيكون ماذا؟ هذا تعديل فيكون هذا تعديلا عفوا فيكون هذا تعديلا واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بطرق التعديل إما التعديل بماذا؟ إما التعديل بالقول واشترط العلماء أن يكون مبينا وإن لا يكون مباما وأو فيه مرتبطين وإما أن يكون أيضا بالحكم بخبره وبروايته وقالوا هذا أولام من من التعديل بالقول إذا كان مباما الطريق الثالث ما هو العمل بخبره العمل بخبره, العمل بخبره إذا كان من عادته أنه لا يعمل إلا بالحديث الصحيح القسم الرابع والأخير أن يروي عنه إذا كان من عادته إما أنه عرف بالتتبع والاستقراء أنه لا يروي إلا عن عدل أو صرح بذلك أخبر أنه لا يستجيز الرواية عن عن كذاب وعن ضعيف إنما لا يروي إلا عن العدل كانت روايته آنذاك حين إذن تعديل الله وإلا فلا والصحيح أن يقال رواية المحدث عن الراوي لا يعني أنه عد لا يعني أنه عدل وقد ذهب إلى هذا كثير من الأئمة قديما وحديثا وأيد هذا من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ شعالي بالأرنقود وغيرهما وبعضهم يرى أن رواية الثقة عن راوين هو تعديل له كشيخنا أبي غدة وبعض علماء الهند والصحيح الرواية لا تعتبر تعديلا لا تعتبر تعديلا كما سبق أن ذكرنا لكم وعلى أن كثير من المحدثين والحفاظ انهم لا يرؤون الا عن الثقة وثبت انهم روى عن الضعفة هذا عبد الرحمن nemovedi لا يروي الا عن الثقة وثبت انه روى عن الضعفة هذا شعبة لا يروي الا عن الثقة وثبت انه روى عن الضعفة هذا ايضا ابو داوود صاحب السنن ثبت قال بانه لا يروي الا عن الثقة ومع ذلك روى عن ماذا روى عن الضعفة وهذا الإمام مالك كان ماذا ينتق الرجال وكل من روى عنه قال فهو عد إلا رجلا أو رجلين كما قال بن معين وهذا الإمام أحمد وهذا الإمام الشافعي قالوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقة وثبت أنهم رووا عن ماذا؟ عن من قيل فيه إنه يؤمن بالرجعة ورواوا عن ماذا؟ رواوا عن, عن, عن, عن أناس ضعفهم شديد ضعفهم شديد هذا أبو عبد الكريم هذا روى عنه من روى عنه الإمام مالك والإمام مالك ينتقى الرجال حتى قال الجوزجاني غاص مالك فوقع على خزفة منكسرة وقالوا أيضا الشعبة رحم الله الشعبة يعني قال لا يروي إلا عن ثقة ويروي عن جابر الجعفي وهكذا أمثلة كثيرة فإذا لذلك الحافظ رحاج قال عندما يقول لا يروي إلا عن ثقة عنده، قال هذا القيد مهم عن ثقة عنده، وكذلك سبق أن قلنا إذا قال الراوي أو الحافظ حدثني من لا أتهم، أو قال حدثني الثقة، أو قال حدثني الثقة على هذا الإطلاق هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر توثيقا ولا يقال هو قد يكون ثقة عنده ولكنه ليس ثقة عند غيره فلا بد أن يصرح. هذا باختصار فيما يتعلق بقاعدة اليوم بقاعدة اليوم. طيب نبأ إن شاء الله سمي الله وصلنا إلى حديث ماذا حدثنا أبو الوليد تالي ارفع صوتك جيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الله مبارك في شيخنا وازده عنا خير الجزاء قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عن... الوليد دقيقة أولا ينبغي أن نحفظ الحديث الذي نقرأه لا بد أن نذكر الحديث ونذكر نحفظ بالمتن وبالسند حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن تميم ابن عباد عن عمه ها عن عباد عفوا ابن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ثم ذكر الحديث فمن هو ابو الوليد البخاري عندما يقول حدثني ابو الوليد فالمراد به من هشام ابن عبد الملك هشام ابن عبد الملك مولاهم، لاحظوا قضية عندما يقولون مولاهم، لأن إما مولى الإسلام وإما مولى إيش الرق، فإذا كان جده كان رقيقا عبدا ثم أعتق، فيبقى ماذا الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مولاهم، وإما أن جده أسلم على يد ماذا؟ على يد قبيلة من القبائل فيكون ولاؤه لمن لهم فعندما نقول مولاهم فينظر فإذا كان أحد أجداده في الرق فيكون المراد بالمولا هنا من ناحية أنه كان رقلا أو من ناحية أنه أسلم على هذه القبيلة واضح؟ فهو على قسمين كما قال العلماء فهو على قسمين إذا هو الوليد اسمه ماذا؟ هشام ابن عبد الملك مولاهم البصري مولاهم البصري ومعروف بماذا؟ بالطيالصي الطيالصي أبو, أبو الوليد من هو؟ الطيالصي, الطيالصي وهذا كما قالوا الإمام الحافظ شيخ الإسلام شيخ الإسلام حتى قال بعضهم انتهى إليه ماذا مجلس السماع مجلس السماع روى عن أئمة كبار روى عن عكرمة المراب به عكرمة بن عمار روى عن عكرمة ابن عمار وعكرمة هذا معروف إمام الأئمة وروى أيضا عن أمير المؤمنين في الحديث من هو شعبة شعبة وروى أيضا عن إمام أهل المدينة مالك رواء عن مالك رواء عن مالك يعني ابن أنس مالك إيش مالك ابن أنس صاحب الصاحب الموطة ورواء عن ماذا عن الليث ليث من بن سعد, بن سعد المصري وروى عن خلق كثير ويكفي أنه رواء عن شعبة ويكفي أنه روى عن من آخر عن الإيمان مالك ويكفي أنه روى عن الليث ويكفي أنه روى عن عكرمة بن عمار هذا هؤلاء شيوخه ومن تلامدته تلامدته بالدرجة الأولى البخارة ولذلك البخارة يروي عنه مباشرة وتلامدته أيضاً إسحاق بن راهوي وتلامدته أيضاً أبو داود صاحب, صاحب السنن صاحب السنن وأيضا محمد بن يحيى الذهلي الذهلي بسكون الهاء فهؤلاء تلامذته وغيرهم كثير وكان متقنا بشهادة الإمام أحمد قال أبو الوليد متقن قال أبو الوليد متقن هو أكبر من عبد الرحمن بن مهدي هو أكبر من عبد الرحمن بن مهدي وبكم؟ بثلاث سنين ولذلك حتى لقبوه بماذا؟ بشيخ الإسلام بشيخ الإسلام فكان يقال له شيخ الإسلام وكان الإمام أحمد لا يقدم عليه أحد من المحدثين لا يقدم عليه أحد من المحدثين حتى قال أبو نعين لأحد الشيوخ عندما سأله وهو لمحمد بن مسلم عندما سأله إذا أقدم على البص إذا أقدم البصرة فماذا قال له يعني قبله قال له لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن تقدم البصرة لولا أبو الوليد ما أشرت عليك أن تقدم البصرة ثم قال له فإن دخلتها لا تجد إلا مغفلا وهذه مبالغة طبعا لأن قال له لا تجد إلا مغفلا إلا أبا الوليد حتى قال العلماء رحم الله أبا نعيم فقد كان في زمانه من إمام من أئمة الحديث علي بن المديني كان هناك علي بن المديني شيخ البخاري إذن كيف يقول له إذا, إذا أقدمت إذا جئت إلى البصرة إذا ذهبت إلى البصرة لا تجد إلا مغفلا إلا أبا الوليد فاستثنى أبا الوليد والباقي كلهم مغفلون فقالوا هذه مبالغة من أبي نعيم هذه مبالغة من أبي نعيم ويقال إن أبا نعيم كان يحب أبا الوليد جدا وحبك الشيء يعمي ويصل، فلذلك قصب الناس وقال كلهم إيش كلهم مغفلون إلا أبا الوليد ولكن العلماء قالوا وكان هناك من الأئمة في زمانه الكبار كان عمر بن علي وهو إمام من أئمة الحديث وكان علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال البخاري ما استصهرت نفسي أمام علي من قط إلا أمام علي بن المديني وعلي بن المديني معروف هو إمام في العلم إمام في العلم حتى إن كلامه يعني قواعد أقعبها العلماء وجعلوها ماذا؟ مرجع يرجعونها إليها وهو صاحب النظرية الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته ومع ذلك يقول لا تجد إلا مغفلا إلا أبا الوليد هذه قالوا مبالغ طيب ما درجته أبو الوليد أبو الوليد ذكر أبو حاتم وطبعا للتنبيه أنا كنت قلت بأن أبا حاتم هو يبين على أحكامه الرزانة وعدم التشدد وإذا بأخطأت ونبهني بعض الإخوة فأبو زرعة بالعكس أبو زرعة هو من يكون في كلامه ماذا؟ الرفق وعدم التشدد وإنما التشدد في كلام أبي حاتم في كلام أبي حاتم فكما قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فيقول أبو حاتم ما رأيت قط بعده كتابا أصح من كتاب أبو الوليد ما رأى كتابا أصح من كتاب أبو الوليد ولذلك قالوا بأن أبو الوليد كان يكتب فقالوا إذا حدث بكتاب عن شيخه شعبة فشد يبكع على حديثه ويقال إنه كتب بعض الأحاديث ولما عن شعبة لما سئل قال كنت أكتبه فنظر إلي شعبا كأنه كره الكتابة قال فتركت الكتابة لأنه أراد منه أن يعتمد على ماذا؟ أن يعتمد على الحفل وأبو الوليد كان حافظاً مكثراً متقناً شيخ الإسلام شيخ الإسلام إمام في ذلك الزمان حتى سمعتم ماذا قال أبو نعيم؟ في حقه حتى إنه قال لا تجد في البصرة إلا مغفلا إلا أبا الوليد مع أن فيها علي بن المديني وفيها عمرو بن عالي لذلك قالوا كان كتابه الصح كتاب لا يوجد كتاب كما يقول أبو حاتم أفضل من كتاب هذا أبو الوليد رحمه الله تعالى ويقال على أنه كان ذكيا ومن ذكائه ذكروا أمثلة كثيرة ولكن أذكر بعضها أو أذكر واحدة منها حتى لا نطر يقال إنه جاء أحد الثقلاء يستأذن فجاءت أمته فقالت يا سيدي إن فلان يستأذن ويعلم أن هذا الرجل يضيع وقته فقط فماذا قال قال أخبره أني الآن وضعت راسي، ووضع رأسه على عن الوسادة عندما قالت يا سيدي إن فلان يستأذن وضع رأسه على الوسادة مباشرة وضع رأسه على الوسادة فقال أخبره أني الساعة وضعت رأسي على الوسادة هذا لا يعتبر كذبا ولكن ما ينبغي أن يتوسع الإنسان كما كان بعض مشايخنا إذا سئل هل هو موجود في البيت فيقول في يعني قل له ليس موجود في هذه الناحية ليس موجود في هذه الناحية فكانوا يفعلون هذه التورية أو يقولون فلان أين ذهب يقول ذهب إلى المكتب ويقصد مكتبته داخل البيت لكن ما ينبغي أن يتوسع الإنسان فلو صدق الله هذا كان خير له ربما يستمر الكذب ربما يستمر الكذب وقد عمر كثيرا وإنما اختلفوا قيل إن البخاري قال مات في ربيع الآخر وقال غيره إنه في صفر ومات في سنة سبعة وعشرين ومئتين على خلاف بين المؤرخين هل هو في ربيع الآخر أم في صفر؟ البخاري رأى أنه توفي في ربيع الآخر هناك مسألة ربيع الآخر أو ربيع الثاني لأن هناك من قال يعني من كان لو الثاني لا يقال الآخر بل يقال لو الثاني أولى ها ربيع الأول وربيع الآخر جماد الأولى جماد الآخر ولا جماد الثانية قال أفضلنا قل جماد الثانية والأمر في ساعة الأمر في ساعة المعرض كلياً. قال حدثنا أبو الوليد. تفضل. قال حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة هو سفيان. ابن عيينة. ابن أبي عمران ميمون مولى محمد ابن مزاحم الهلالي الهلالي. وطبعاً يعني بهذا القيد غني عن التعريف إمام فحل محدد مشهور وكان مشهور عنه ماذا؟ الورع والزهد والتقوى والخشية والخوف من الله أجمع الناس على إمامته وأجمع الناس على صحة حديثه وأجمع الناس على ورائه إمام أئمة كما يقول ولذلك عندما يتكلمون على ترجمته ماذا يقولون؟ إمام الأئمة لماذا قالوا عنه إمام الأئمة؟ ركزوا جيدا روى عن الإمام الزهري وسيادفي الزهري روى عن الإمام الزهري محمد الموسم الزهري كما سيادفي إن شاء الله وروى عن أبي إسحاق السبيعي وروى عن محمد بن المنكدر وروى عن أبي الزناد وروى عن ماذا عن الأعمش روى عن الأعمش هؤلاء شيوخه وهناك شيوخ آخر أئمة كبار إذن هؤلاء أئمة كبار روى عنهم من؟ سفيان ابن عيين والغريب أن شيوخه تتلمذ عليه أن شيوخه تتلمذ عليه يعني مثلا خذوا الأعمش الأعمش من شيوخه روى عنه الأعمش روى عمن عن, عن سفيان ابن عيينة ابن جوراج من مشايخي روى عنه أيضا شعبة من مشايخي روى عنه أيضا هؤلاء شيوخه وتلاميذه في نفس الوقت أو أقل في الوقت نفسه واضح يعني الأعمش وابن جوراج ومن آخر ها؟ وشعب هؤلاء شيوخه ورووا عنه وتتلمذوا وأخذوا عنه فهؤلاء شيوخ وتلاميذ ومن تلاميذه العظام ولذلك قالوا عنه إمام الكل, إمام الكل أو إمام الأئمة روى عنه الإمام الفحل الجبل حتى قال فيه من قال في ترجمته جبل نفخ فيه عبد الله ابن المبارك المجاهد العابد الويع التقي المحدث عبد الله ابن المبارك وروا عنه أيضا عبد الرحمن ابن مهدي وعبد الرحمن ابن مهدي هذا إمام إمام من الأئمة وأنتم تعلمون أن عبد الرحمن ابن مهدي كان قد كتب إن وقع له نقاش في مسائل. وفي مسائل العموم وفي مسائل الخصوص فكتب للإمام الشافعي يطلب منه أن يبين له يعني حكمه في المرصال وفي العموم والخاص فكتب له رسالة وهي المعروفة بالرسالة الرسالة إنما كتبت بماذا؟ بطلب من عبد الرحمن بمهدي وكان يحترم الإمام الشافعي وكان يقول هذا الفتى عقله مرجع هذا الفتى عقله مرجع ولذلك كان الإمام الشافعي مرجعا لأهل النغة ومرجعا لأهل الحديث ومرجعا لأهل الأسر فعبد الرحمن المهدي كان شغوفا به فهو الذي كتب إليه وكتب الرسالة وروى عنه أيضا من الأئمة يحيى القطان يحيى القطان روى عن روى عن سفيان بن عيينة بل أكثر من ذلك روا عنه الإمام الشافعي، وتعلمون أن الإمام الشافعي قال: لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. سبحان الله، رجلان حفظا علينا علم الحجاز، فيقول لولا سفيان لولا مالك وسفيان. لضاع عن الحجاز والمراد من سفيان سفيان بن عيينة فالإمام الشافعي روى عن سفيان بن عيينة وروى عنه أيضا عبد الرزاق الصنعان صاحب المصنف وصاحب التفسير وهو إمام الأئمة على تشيع خفيف فيه وروى عنه أيضا الحميدي وروى عنه أيضا صاحب السنان سعيد بن منصور هؤلاء كلهم أئمة بل أكثر من ذلك روى عنه سيراثي الرجال من يا ترى؟ روى عنه ابن معين روى عنه ابن معين يحيى ابن معين وروى عنه علي بن المديني. بل له قصة مع علي بن المديني في الأحاديث له قصة أنه جمع جزءا كبيرا. ولعل نشير إلى هذا إن شاء الله فإذن روى عنه الأئمة الكبار وروى عنه أيضاً من؟ جبل السنة الإمام أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند وصاحب المسند واضح؟ فهذا هو من؟ هذا سفيان بن عيينة لكن هناك خلاف بين العلماء يقولون من أوثق ومن أحفظ سفيان بن أحمد بن زيد من أحفظ سفيان بن عيينة أم حماد بن زيد أم حماد بن زيد سؤيل البخاري من أحفظ سفيان بن عيينة أم حماد بن زيد قال هو أحفظ من حماد بن زيد قال هو أحفظ من حماد بن زيد هذا طبعا شهادة من الإمام البخاري شهادة من الإمام البخاري والإمام سفيان بن عيينة كان يخاف الفتياء حتى إنه قال الإمام الشافعي ما رأيت أكف عن الفتياء من ابن عيينة ما رأيت أكف من الفتياء من ابن عيينة يعني كان يخاف الفتياء ولم يكن يتصر في إصدار الأحكام ومع ذلك كله فهو مدلس ومع هذا كله فهو مدلس لكن العلماء قالوا ركزوا جيدا وهذه فائدة مهمة قالوا بأن تدليسه أرقى من تدليس سفيان الثوري فسفيان الثوري مدلس وسفيان بن عيين مدلس ولكن تدليسه أرقى من تدليس من؟ سفيان الثوري لماذا؟ لماذا قالوا بأن تدليسه أرقى من تدليس سفيان الثوري؟ لأن سفيان الثوري يدلس عن الضعفاء والثقات يدلس عن الضعفاء والثقات وسفيان بن لا يدلس إلا عن الثقات إلا عن الثقات ولذلك قالوا بأن تدليس تدليسه منتقى ومصطفى ومختار فيقول حدثني عمر حدثني عمرو، فيقول له أحدثك عمرو بن دينار فيقول اتركوه إنما دلسته ويقول نسألك أحدثك عمرو بن دينار فيقول إنما جودته ما عليكم به ما عليكم به فيقول لو يبنعوا يينا هل سمعته فيقول جودته فاتركوه هل سمعته قال لا لم يكن يكذب يقول الله سمعته ويقول نعم فهو كان لا يدلس إلا عن ثقة لا يدلس إلا عن في واضح؟ هذا سفيان بن عيينة وترجمته حافل بالثوائل وقد جمع حديثه بعض تلامذته بعض تلامذته فعلى كل سفيان بن عيينة إمام الأئمة وتدليسه يحتمل ويغطفر لأنه لا يدلس إلا عن ثقاء وتدلسه معروف بالتجويد واضح؟ طيب فضل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة نعم عن الزهري عن الزهري الزهري أيضا معروف وهو محمد بن مسلم من آخر؟ ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري هذا إمام من الأئمة وكنيته ماذا؟ أبو بكر أبو بكر ألا يقاله المدني سكن الشام المدني سكن الشام متى ولد؟ قيل إنه ولد في آخر خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه في السنة التي ماتت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها لهذا كانوا يؤرخون بالوفاة كما يؤرخون بماذا بالحياة بالولادة فهو مات متى عفوا ولد متى في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه وفي ماذا السنة التي ماتت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهو معروف بأنه راوي مكثر في الرواية. مكسرو في الرواة حتى إنهم قالوا نشأ فقيراً نشأ فقيراً ولذلك أكب على العلم ولولا أولاد الفقراء لضاع العلم ولولا أولاد الفقراء لضاع العلم فاجتهد حتى أصبح إماماً ولازم صغار الصحابة وكبار التابعين لازم صغار الصحابة وكبار التابعين ويقال إنه روى عن أنس بن مالك روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكذلك يقال إنه روى, روى عن ساعد بن سعد الساردي وهو من صغار من؟ من صغار الصحابة من صغار الصحابة وفي مثلهم يقول أنثال إمام أحمد لهم رؤية لهم رؤية والصحيح أن يقال إنهم صحابة ولكنهم من صغار الصحابة والصغار الصحابة إذا حضروا غزوة من الغزوات بعضهم لا يعدهم من ماذا؟ لا يعدهم من من حضرها لأنه إذا لم يقاتل إذا لم يقاتل لا يحسب في من حضر الغزوة حتى هذا الزهري يقول عنه الإمام أحمد أصح الأساند ما هي؟ عند الإمام أحمد أصح الأساند الصcup عن سالم بن عبد الله عن أبه الصحف عن سالم بن عبد الله عن أبه هذا صح الأساند فيقول الإمام أحمد هذا الصح الأساند الصف عن سالم بن عبد الله عن أبه أبوه عبد الله بن عمر واختلفوا هل سمع من ابن عمر أمن لا؟ هناك من قال بأنه سمع من ابن عمر حديثين وذا قاله معمار قال بأنه سمع حديثين بينما أبو حاتم يقول لا لا يصح سماعه ولا رأاه لا يصح السماع ولا الرؤية واضح معمر يقول بأنه رأاه وسمع منه حديثين وسمع منهم حديثين ولكن أبو حاتم ماذا يقول لا يصح سماعه ولا رآه نعم رآ عبد الله بن جعفر رآ عبد الله بن جعفر ولكن هل سمع منهم قال أبو حاتم لم يسمع منه لم يسمع منه أما الأئمة الكبار كبار تابعين سمع منه حتى هو يقول الزهري جالست سعيد بن المسيب جالست سعيد بن المسيب كذا وكذا سنة وفي رواية ثمان سنين وركبتي تمس أو تمس ركبته يعني كان يجالس ثمان سنوات هو يجالس من؟ سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب، وهذا إمام من الأئمة هو من الزهري فإذا ذكره ذكر معه الحديث ذكر معه الحديث فلهذا انظروا إذا أردنا أن نتكلم ونذكر ما قيل في ترجمته لا نستطيع أن نفيه حقه هذا كل من جاء في هذا هذا السند أبو الوليد سفيان وعينا الزهري هؤلاء أئمة كبار وكلهم يصح أن يقال عنهم أئمة الأئمة أئمة الأئمة وهم أصحاب الصنع أصحاب الحديث إليهم المنتهى إليهم المنتهى فبعضهم شيخ الإسلام وبعض الآخر إمام وبعض الآخر يعني أمير المؤمنين في الحديث وهكذا فلذلك هذا باختصار يعني نشير فقط وطبعا سيمر بنا كثيرا سفيان بن عيين كما سيمر بنا إذا سمعتم أنه مدلس التدلس مشي دائما عيد التدلس مشي دائما عيب ويظن البعض على أن المدلس ضعيف هذا غير صحيح إلا إذا كان عنده التدلس مع الضعف هذا شيء آخر فإذن تدلسه معروف ولذلك العلماء احتمالوا تدلسه احتمالوا تدلسه لأنه معروف لا يدلس إلا عن ثقة واضح؟ نعم تابع عن عباد ابني ثميم عباد بن نتنين هذا من هو عباد نتنين الأنصاري المازني المدني وثقه من وثقه النساء ومعلوم أن النساء من من يتشدد في التوثيق ومع ذلك وثقه وثقه بن حبان وثقه محمد بن إسحاق وثقه العجلي بل قال العجلي إنه من كبار التابعين وقد غلط من قال إنه صحابي وبعضهم قال إن له رؤيا إن له رؤيا والحافظ في التقريب قال قيل ركزوا جيداً هذه بصيرة التمارين قيلا إن له رؤيا قيل إن له رؤيا ويقال على أن يعني كان عنده خمس سنوات ولا أن يعني هذا يقال له الرؤيا وكما يسمي بعض العلماء له أدنى الصحبة هذه تسمى أدنى الصحبة والصحيح رجح العلماء أنه من كبار التابعين وليست له رهياء نعم ولذلك لاحظوا إنما الإشكال لو صح الأثر أنه قال أنا يوم الخندق كنت, كنت ابن خمس سنين فإذا صح هذا فيكون فعلاً ما حكاه الحافظ بن حجر بصيغة التمريض يكون صحيحا لأنه يقول يوم الخندق كم كان عمره كان خمس سنوات كنت أنا ابن خمس سنة ثم يقول أذكر أشياء وأعيها أذكر أشياء وأعيها يعني أتذكرها وأحفظها قال كان مع النساء كان مع من؟ مع النساء واضح ويذكر أيضًا كان مع النساء في الآطان يعني كان في مكان خاص بالنساء وما كان أَهْلُ الْآطانِ ينامون إِلَّا بِالنَّوْبَ مره هذا مره هذا خوفًا مما؟ خوفًا من بني قريضًا أن يغيروا عليه خوفًا من بني قريضًا أن يغيروا عليه فإذا صح هذا الأثر فيكون له الصحبة ولا لا تكون له الصحبة تكون له الصحبة إذن بهذا الكلام لمختصر الموجز وذكرنا نبذة وبطاقة عريف كما يسمونها في هذا العصر لهؤلاء الرواق يسهل عليكم حفظ السند حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عينا عن عن الزهري عن عباد نتنين عن عمه عن عمه هو وطبعا صحابي والصحابة معروف أنهم جاوزوا القنطرة كلهم كيف كلهم آه يقولون على العدل نعم تاني عن عمه عن ابن عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحه لا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريحه أمه من هو عمه صحابي قلنا عبد الله بن واش بن, بن زيد المازني عبد الله بن زيد المازني هو صحابي جديد وهذا اللي نذكر الآن بعض لطائف هذا الحديث ماذا نأخذ من هذا الحديث أولا من جاية السند كيف هو خماس. رباع رباع ركز جيدا وشوف إلا بالصحابي خمس خمس ومن جاءش جاء جهة... ولكنهم يعدون حتى الصحاب فإذا ذكرنا حتى الصحابي فخماسي وإذا لم الكر الصحابي فرباعي بل نقول خماسي ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام داخل في السند أم داخل في الحديث الصحيح إنه داخل في الحديث عندما نقول صحيح إن هناك من قاب إنه داخل في السند داخل في السند والصحيح إنه داخل في المتن وليس في السند وهو قائل المتن إذا الحديث خماس من هو أبو الوليد بن ينام الزهري عباد بن طميم عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد المازين هم خمسة هو الصحابي الجليل واضح طيب ماذا يؤخذ منه أيضا من لطائف طائف الاسناد ركزوا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سفيان عن عن يش معنا هذا الت ماذا التنوع في سياغ الأداء طارة التحديث وطارة العنعنة وقد سبق أن ذكرنا لكم بأن البخاري ماذا عنده التحديث والعنعنة والإخبار سواء شريطة أن يكون المعنعن ماذا حصل له اللقاء وكان لو لم يكن مدليسا آه ولم يكن مدلسا ومن روى عن وأن فحكومي بشرط إن اللقاء يعلمك اللقاء يعلمك ولم يكن مدلسا إن اللقاء يعلمك ولم يكن مدلّسا. فإذا السياق الأداء عند البخاري سواء كان التحديث أو التسميع أو الإخبار أو العنعن أو القلقلا أو المؤنن أو المقلق كلها إيش؟ سيان كل سيان نعم تابع إذن تابع اذكر الآلة مثل الحديث قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا صوتنا يجد ريحا آه ركزوا جيد هنا لا ينصرف من المصلي من صلاته لأن المعبول محذوف معروف لأنه معلوم قال لا ينصرف المصلي من صلاته متى هذه احتقل للغاية تكون حتى حرف جر يفتا وحرف نصب للمضارع أتا وحرف عطف ثم حرف الانتداء فهذه أربعة مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكمان والناس جاءوا كلهم حتى العمائية عاجبا حتى الكليب سبني حتى الجياد ملاء من أرسل فيقول حتى تابع حتى يسمع صوتا أو يجدريحا في رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي شكى إلى النبي شكى الرجل إلى النبي أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء أنه يجد الشيء في الصلاة فقال له النبي أينصرف؟ يعني يسأل أينصرف؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي رواية لا ينفلت الانفلات معنى الخروج بمعنى لا ينصرف لا ينفلت أو لا ينصرف حتى فهذه حتى قلنا لماذا للغاية طيب أنا أسألكم سؤال هل الغاية داخل أم هناك تفصيل بين العلماء تقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها هل تفيد الغاية هل حتى الرأس معقول هذا فيه تفصيل المالكي يقولون لا و جمهور أهل اللغة يقولون لا تفيد الغاية والمالكية عندهم إلى لا تفيد الغاية يعني كثير من ماشي كل للمالكية إلى لا تفيد الغاية وحتى تفيد الغاية ولهذا قالوا وفي دخول الغاية أصح لا تدخل إلىه وحتى دخل ولهذا الإمام مالك عنده من أكل أو شرب ناسيا أحاديث كثيرة ثلاثة،, ثلاثة أحاديث لا شيء عليه لا قضاء علي، لا قرار يحزن من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه فإنما أطعمه الله وسقاه الإمام مالك ماذا قال؟ قال لا لابد لأنه أمر أن يصوم وأن يتم صومه إلى الليل فاستدل بقوله تعالى ثم أتموا الصيامة إلى الليل فقال العلماء إلى هل إلى تفيد الغاية؟ إلى الليل يعني حتى يدخل الليل كاملا؟ حتى يدخل الليل كاملا؟ فقالوا وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل إلى وحتى دخل أما حتى دخل فقالوا هذا على هذا الإطلاق غير صح لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هل المرفق داخل ولا لا الجواب نعم داخل الله عز وجل يقول قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم هل القوة التي المزادة مع قوتنا داخل ولا غير داخل الجواب نعم فلذلك قال أولى يكون هناك تفصيل لكن حتى رجحوا أنها تفيد الغاية يعني غاية ذلك حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو في رواية يشم ريحا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يجد ريحا حتى يسمع لأنه ربما يكون ما عنده حسة الشم ولربما أيضا يكون ما عنده حسة السمع عطلت الطلط يعني إذا كان ما عنده حسة السمع يكون عنده الشم الشم فلذلك قال النبي يصص حتى يجد، ها؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحه أو يجد ريحه. يعني كما قالوا هنا عبر النبي يصص بماذا؟ بماذا عبر؟ قل الحديث لا تنصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحه. إذن عبر بالسماع والوجدان. عبر بالسماع والوجدان. وجدان الرائحة. حتى يجد الرائحة ليتناول من ماذا يتناول حدث هنا؟ يتناول أصم ومن آخر والأخشم يتناول أصم والأخشم، فلذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يجد وحتى يسمع، فإذا عبر بهذا ليتناول الأصم. والأخشن أما غيرهما من, غيره من باب أولى وحرى يعني الذي يسمع خلاص الذي يشم خلاص فإذن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا نفهم من هذا الحديث أنه الحديث يدل على أن المصلي لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا وهو خروج الريح بصوت أو يجب ريحا أو يشم رائحة يعني لا يجوز له أن ينصرف متى ينصرف حتى يتحقق هذا هو ويتيقن فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يتحقق هل خرج منه شيء أم لا هل يجوز له أن ينصرف لا يجوز له أن ينصرف مثلا قال العلماء من يجد في بطنه قرقرة هكذا يسميها الفقه قرقرة قرقرة البطن يعني كما قال سيدنا عور قرقرة أولاة قرقرة وجد قرقرة في بطنه أحس بخروج شيء أحس بخروج شيء من إما من ذكره وإما من دبره هل ينصرف الجواب لا حتى يتيقن هذا الحديث أخذ منه العلماء قاعدة مهمة ما هي اليقين لا يرتفع بالشك أو لا يزال أو لا يزل بالشك لا بد أن يتيقن فإذا تيقن أنه على طهر فلا يجوز له أن يخرج إلا بيقين وهذا أيضا من تيقن أنه مسلم لا يمكن أن نخرجه إلا بيقين من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين وليس بشبعات وما أشبه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجيد ماذا استنبط منه العلماء ركزوا معي جيدا استنبط منه أشياء ثلاثة يعني التحقيق والظن والشك التحقيق والظن والشك زاد بعضهم للوهن للوهن التحقيق والظن والشك إذا تحقق ينصرف إذا ظن أو شك لا ينصرف إذا توهم لا ينصرف فلذلك قالوا لا بد أن يتحقق أما الظن والشك والتوهم الظن والشك والتوهم لا ينصرف لأن الشكوك إذا تبعها الإنسان تؤدي به الوسوس العيال بالله والمسلم مأمور بأن يطراحى الوسوس وإلا كان هناك دور وتسلسل العيال بالله مع الشيطان القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزال بالشك هذه القاعدة عمل بها أئمة ثلاثة ولم يعمل, به ولم يعمل بها إمام واحد من هي ترى هذه القاعدة؟ قاعدة النبي؟ قاعدة الفقهاء مأخوذة من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا من أين أخذت هذه؟ أخذت من هذه الحديث ومن غيرها الأحادث ومن عمل بها؟ عامل بها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد أما المالكيين عندهم الشك ناقض من نواقض الوضوء ولذلك عندما يتكلمون عن نواقض يذكرون الشك والشك في الحادث، وبعض العلماء فصل وبعض العلماء فصل وهذا يقول به حتى المالكية إما الشك في الوضوء أو الشك هل بقي على وضوء أو الشك هل توضى شك ركزوا مع جيل شك هل توضى أم لا اليقين لا يزال بالشك يعني لم يتوضى هو شك هل توضى أم لم يتوضى إذن لم تتوب لكن إذا كنت على وضوء وحدث الشك هل لازلت على وضوء فالصحيح أنك لازلت على وضوء وهذا يدخل فيه أيضا هل إنسان مسلم شكا هل لازال مسلما الصحيح لا زال مسلما الإنسان أيضا شكا هل زوجته هو زوجته يعني خلاص بجميع شروط وبجميع ما يجري على العقل ولكنه شكا اللا زالت زوجته لا زالت زوجته لإن اليقين لا يرفع بالشك لماذا البخاري ذكر هذا الحديث هنا لماذا ذكر هذا الحديث هنا أحسن ليبين لنا على أنه الوضوء لا ينقض إلا بما يخرج من السبيلين إلا بما يخرج من السبيلين وباقيها تكون أسباب وليست ناقضة بنفسها وليست ناقضة بنفسها هذا باختصار فيما يتعلق بحديث اليوم والله تعالى أعلم وأحكم وأرجو أن يكون الصوت كان مسموعا لم يحدث فيه تقطع ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم وهو الجمعة والسبت والأحد عندنا البخاري وبعد العيد نستأنف دروس النحو وقد وقفنا في باب مرفوعات أو في باب النواصب باب النواصب يعني كنا معكم في هذه الغرفة وقفنا في النواصب وبدأنا مع إخواننا في المعهد ووقفنا أيضا ماذا وقفنا على النواصب فبإذن الله عز وجل نضرب عصفورين بحجر واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.